علیہ السلام لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم فَالدِّينِ لِمَنْ عَمِلَ عَمَلًا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمأ مسنون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 فسجد الدكتور قال فاخرج منها فإن Oh. sling <laughs> إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سر الإخوانين نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم Tid الصيحة مصبحين فما أغنى ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية Uh...